إلا عن طريق الوحي والوحي للأنبياء نعم لا من جهة الأولياء ولا من جهة غيرهم لا. وقد عرفوا أن صلى الله عليه وسلم لا يتعلم هذا من بشر ففيه آيات وبرهان قاطع على, على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم